ولكن ادعوك الى السبيل إن لك ادعوك الى ان يكون لك ادعوك الى ان يكون لك ادعوك الى ان يكون ثَنَفَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلاَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قَدْ كانت لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ من وَمَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِلَّهِ وَأَن تُحْسِنَ صَلاَةً ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْكَ بِذِلَّةٍ ۚ حتى, حتى الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ وحده إلا قول إبراهيم لأبيه أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أندنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا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 انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وغادروا على إخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فانتحوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتمو مؤمنات فلا ترجعون الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وَلَا ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن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 فآتوا الذين ذهبت أَزْوَاجُهُمْ مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركك يبايعنك على ان لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يذنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك